113. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 114. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 115. فكلي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 117. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا 118. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 119. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 118. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 119. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلى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 يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الله حماني فتكون للشيطان وليا قال ارغب انت عن الهتي يا ابراهيم لا لم تنته لا 119. وهجرني مليا 110. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 111. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عساء لا بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له 117. واجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى 119. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 110. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ أَرْوَنَ نَبِيًّا وَذَكُرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن من إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاِخْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سجدا وبكيا